الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آلم وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مع الدرس الخامس من دروس ذا الجهاد من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإيمان نالك نستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه كلامنا. ونتكلم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى حول أحكام الاستئمان وما يتعلق به وحول بعض الأحكام المتعلقة بالغنيمة فنقول وبالله التوفيق إن الاستئمان هو نوع من أنواع الأمان إلا أنه أمان مؤقت أو مرتبط بظروف معينة أو مرتبط بقضاء مصلحة معينة ينزل خلالها الحربي بلاد المسلمين ليقضيها ثم يخرج ولذلك عرفه الإمام ابن عرفة بأنه تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه إذن هو أمان من نوع خاص والحربي إذا نزل إلى بلاد المسلمين لهذا النوع من أنواع الأمان فلو أحكام تتعلق به من حيث ما يكتسبه أو ما يقدم به إلى بلدنا يقول المصنف رحمه الله وإن مات عندنا سناله فيء إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التدهيز ولقاتله إن قتر ثم قتل وإلا أرسل معديته لوارثه كوديعته وهل وإن قتل في معركة أو سيء قولان وكلها لغير المالك اشتراء سلعه وفاتت به وبهلتهم لها وانتجع ما سرق ثم عيد به لبلدنا على الأظهر لا أحرار مسلمون قدموا بهم وملك بإسلامه غير الحر المسلم وفديت أم الولد وعفق المدبر من ثلث سيده ومعطق لأدل بعده ولا يتبعون بشيء ولا خيار للوارث وحد ذان وسارق إنهي ذا معنا المسألة الأولى إذا دخل الحربي ديار المسلمين ومات فيها فلمن يكون ماله قال الشراف إن الحربي إذا, الحربي إذا استعمل بهذا النوع من الأمان وهو الأمان المؤقت أو الاستئمان لو دخل إلى ديار المسلمين ومات في غير معركة من المعارك ولم يؤسر قبل موته فإن ما له وديته لو قتل يكونان فيئا لبيت مال المسلمين بشرطين الشرط الأول أن لا يوجد له في جلدنا وارث والشرط الثاني أن يدخل إلينا على صفة معينة هذه الصفة قد تكون الإقامة أو تكون عادته بالدخول أو يجهل السبب الذي لقل من أجله وليست له عادة أو ليست للحربيين عادة أو يدخلون على التنهيز لنعنى يدخلون بلادنا على قضاء مصلحة ثم الذهاب بعدها لبلدهم فينوزد له وارث في بلادنا فماله يكون للوارث وهذا بالنسبة لمن وهذا بالنسبة لمال الحربي المستأمن أما الصلحي والعنوي فيتعلق الكلام بمالهما أو يأتي الكلام عن مالهما الفيديا بالنسبة للصلحي وفي ذا للصرائب بالنسبة للعنوي اي الذي فتحت ارضه عنوى او فتحت ارضه صلحة ولو ان الحربية لما نزل بارض المسلمين بامان قام بنقض العهد وحارب المسلمين فاسروه ثم قتلوه او اسروه فقط ولم يقتلوه فمال الحربية هينائذ ووليعته يكونان من الاسر ثم للقاتل يعني يكونان للشخص الذي أسره. ثم قتله لماذا؟ قالوا لأن الآثر قد ملك رقبته بالأسر ولذلك لا يشترط القتل. يعني لا يشترط لتملك الآثر لمال الحربي أن يكون قد قتله لأنه بمجرد الأسر أصبح مستحقا لمال هذا الحربي حتى إنه لو قام شخص من المسلمين بالتعدي على هذا الحربي وقتله في يد الآثر أو بعد أن خباه في موضع ما فإن القاتل من المسلمين يغرم قيمته لمن يغرم قيمته للأسير هذا بالنسبة للمال بالنسبة للوديعة المصنف أفرض الكلام عنها بشيء من التفصيل، حيث قال رحمه الله كوديعته وهل وإن قتل في معركة أو سيء أو لا لنعنى أن ما جرى كلام فيه من الحكم السابق للمال يجري بنفسه في الوديعة التي تركها الحربي في ديار المسلمين وسافر لبلده بحيث أن هذه الوديعة ترسل لورقة الحربي إن كان ورقة وإلا فله. لكن في المذهب تأويلان في مسألة إرسال الوديعة: هل ترسل الوديعة للورقة مطلقا حتى ولو قتل هذا الحربي في معركة بين المسلمين من غيره؟ أو تكون ودية في هذه الحالة شيئا لبيت المال فلا ترسل؟ في ذلك قولان أو تأويلان في المذهب محلهما؟ إذا كان دخوله لبلدنا على التجهيز وقد سبق لنا إخواننا الطلاب أن أورحنا معنا التجهيز أو كانت العادة بذلك أي كانت العادة للدخول ولم تطول مدة الإقامة فلو طالت مدة الإقامة كان الناد وديعة أو غير وديعة سيئا للمسلمين بالنسبة للسلع التي يغنمها الحربي من المسلمين أو من الدمين وارد الأمر أن الحربية يغنى من أموال المسلمين شيئا أو يغنى من أموال الزميين شيئا في دار الحرب أو في غيرها كثلع المثل ثم يخدم إلينا بأمان ونعه تلك السلع فذكر فراح المذهب بناء على كلام المصمس أنه يقرأ لغير مالك تلك السلع أن يشتريها من هذا المستعمل والإيمان أو الحسن هو من أئمة بذهب نالك أبقى هذه الكراها على إطلاقها ولعل العلة في ذلك أن في الشراء يعني في شراء شخص من زير مالك السلعة في شراء هذه السلعة تسليط للحبية على أموال المسلمين ويعطائهم الفرصة للاستيلاء عليها أو فيه تقوية على المسلمين أو أن شراءها يفوت ملكيتها على من؟ على صاحبها لكن بالنسبة لصاحبها صاحب هذه السلعة يجوز له أن يشتريها من الحربي ولا قراهة في ذلك لماذا؟ لأنه لا يستديها منهم بهذا الصنيع إلا بهذا الصنيع إذا تعذر عليه أخذه غير هذا الوجه. ولماذا يتعذر الأخذ حينئذ إخواننا الطلاب؟ قالوا لأن الحردية قد ملك هذه الصنعة للأمان، وبالتالي ليس له ليس لصاحبها أن ينزعها منه بالقوة بل ينزعها منه بالشراء الذي هو جائز. لا. لكن لو أن الحردية قام بزيع السلعة لغير المالك بعد أن طلن علينا للأمان أو قام بهبتها لشخص بعد أن أخذ هذا العهد لعهد الأمان فالسلعة حينئذ تفوت على مالكها لماذا؟ لأن الهبة هنا والبيع للغير قد ملكتها لهذا الشخص الذي زيعت له أو وهدت له ولذلك لا يحق لمالك السلع الأصلي وهو المالك الأول الذي أخذت منه السلع لا يحق له أن ينزعها من الشخص الذي وهبت له فهرا ولا يحق له أن يشتريها من بيعت له بنفس السمن ولكن يشتريها إن شاء بثمل جديد أو حسبما ما يساونه من حسب ما يساونه لكن هنا سألة أخرى وهي مسألة ما سرقه الحربي من أموال المسلم أو من أموال الزنمي هل ينزع ما سرق ما سرق منهم يعني لو أن الحربي دخل عندنا بأمان فترة من الفترات ثم في هذه الفترة قام بالسرقة شيء من أموال المسلمين أو سرق شيئا من أموال الزنمي وخرج للبلاد وعاد لبلادنا بعد ذلك بأمان ومعه تلك الأشياء التي سرقها عاد بها لوحدها أو عاد بها ومعها غيره في هذه الحالة ينظر في صفة العود إن كان قد عاد بذلك من غير أمان في هذه الحالة يقطع على مذهب المدونة وإن كان قد عاد بأمان سينتزع منه ما سرق على الأظهر من المذهب هو في الحالتين ينتزع منه إذا عاد بأمان ينتزع وإذا عاد بغير أمان ينتزع. لكن في حالة عودته بالأمان، فينتزع منه المال فقط ولا يقام عليه حد القاض. ولكن لو عاد بدون أمان، سينتزع منه المال ويقام عليه حد القاض. ولكن إذا غنم شيئا من أموال المسلمين، هل ينزع منهم بالنسبة للسرايا أو غنم شيئاً من سرايا المسلمين؟ الذكور أو الإناث الأحرار أو العديد هل ينزعون منهم أم لا ينزعون هل نسأل فيها ثلاثة أقوال في المذهب القول الأول وهو للإمام ابن القاسم وهو القول المشهور أنهم لا ينزعون منهم مطلقا ومن حقيق أن يعودوا بهم إلى بلادهم بناء على ماذا ابن القاسم يبني هذا القول بناء على أن الأمان يعقف لهم هذه الملكية قول آخر لابن القاسم أننا ننزعهم منهم بالقيمة يعني نسكديهم بالقيمة مالية وننزعهم لأن على هذا الافتداء قول ثاني وهذا القول ذكر بعض سراح المذهب أنه الذي عليه أصحاب مالك وبه العمل أنهم ينزعون منهم ولا يجوز أن نلقيهم في أيديهم ولعل هذا القول هو الذي عليه أصحاب مالك وبه العمل في المذهب هو أقرب للأقضي به لأننا لا نمكن الحربي من استرقاق رقاب المسلمين او من افتحقات رقاب اهل الاسلام من الذكوري والاناسي الحراري او العلي ولذلك هذا القول هو الله اعلم اقرب للعضي والعنس به اذا سبق لنا الكلام ان قلنا ان الحبي بالامان يجيز تملك اشياء معينة ويجيز له تملك ولكن بقيود اذا اجتم الحبي الحبي يجز له أن يتملك كل شيء بيده من الأموال، سواء قدم بها أو أقام في إلا أشياء معينة أبرزها ثلاثة أشياء لا يحق له أن يتملكها. لا يحق له أن يتملك الحر المسلم. والثاني لا يحق له أن يتملك اللقطة التي ولدها بديار المسلمين لأنها تعود لصاحبيها. والثالث لا يحل له أن يتملك أي شيء تحقق أنه حبس أو وقف من الأوقاف. وإذا كانت المسائل الصارخة على هذا النحو المتقدس فنحن نعلم أن في الشريعة الإسلامية هناك أصناف من العديد أو من من مثيل شائبة رق أو شائبة فرية يصير ما ألهم في النهاية إلى الفرية. عندنا مثلا المدبر والمكاتب والمعتق لأجل وأم الولد والمدبر هو العبد الذي اتفق مع سيده على ان يكون او تفق معه سيده ان يكون حرا بعد وفاة سيده والمعتق لاجل هو الذي يضرد له اجل ليرفق بعده وفق ضوابة وشروط معينة والمكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده على اقصات كتابة معينة يؤديها كل شهر او كل سنة او كل فصل من فصول السنة مثلا وبعدها يصير حرا وهم الولد معروفة وهي التي وفاها سيدها فحملت فصار هذا الولد بمجرد أن تضعه ينقلها من العبودية إلى الحرية هذه الأصناف الأربعة نقالها كما نرى إلى الحرية فلو أن الحربي تملك, شيئاً من تملك شخصا من هؤلاء الأشخاص الأربعة بالنسبة للمكاتب لو أسلم الحربي على مكاتب الكلام هنا فيما لو أسلم الحربي معه شخص من هؤلاء تملقه وأسلمه ومعه شخص من هؤلاء لو أسلم الحربي ومعه مكاتب فحكم المكاتب هنا البقاء على كتابته وتستوفى هنا نجوم الكتابة أو أقصاط الكتابة الشخص الذي أسلم وهو بيده فإن وثى بالأقصاط خرج حرا وأصبح ولائه لمن ولائه لسيده وإن لم يوثي لها في لمن هو بيده هذا بالنسبة للمكاتب النشدة لأم الولد يجب على سيد أم الولد أن يستديها ممن من أسلم عليها بقيمتها يوم الإسلام. يعني يذهب إلى هذا الحربي ويستديها منه بالقيمة التي تناسبها في يوم في اليوم الذي أسلم فيه هذا الحربي. ولماذا يجب ذلك على السيد؟ قال يجب ذلك على السيد لأن هذه مرقة شديدة بالحرّة لأن سيدها ليس له فيها حق إلا بكتفه فقط. وتفدى من تفدى من نال السيد إن كان السيد مليئا وإلا اتبعت زمته بقيمة ما تفدى به فبالنسبة للمدبر لو أسمى الحربي معه مدبر، ينبغي على هذا المدبر أن يخدم هذا الذي أسلم عليه يعني يخدم الحربي الذي أسلم عليه وله خلال مدة حياته أن يؤجره مدة حياة سيده الذي دبره وهو سيده الأول الذي كان قد اتفق معه على عقل التدريع فإذا مات سيده هذا الذي دبره عتق من ثلثه إن حمله الثلث يعني عتق من ثلث مال السيد لو تحمله الثلث ولا يتبعه الذي أسلم عليه بشيء يعني لا يجب أو لا يحق لا يحق الذي أسلم عليه وهو الحربي أن يتبعه بشيء أن يعني أن يستهد شيئا من مال المدبر وذلك لأنه إنما كان يملك منه المنفعة فقط، فإن لم يتحمل الثلث إلا بعضه، سيرق الباقي للشخص الذي أسلم عليه، يصير عبد مباعدنا في الدين هذا، يعني نصف حر ونصف عبد. الراعي أو المؤتق لأجل، المؤتق لأجل يخدم هذا الذي أسلم عليه، يعني يخدم الحربي الذي أسلم عليه إلى الأجل الذي علق عدقوه عليه، فإذا جاء الأجل. ولا يتبعه هذا الذي أسلم بشيء لماذا؟ لأنه يملك منه الخدمة فقط مثله مثل المدفر ولذلك قال المصنف رحمه الله أو كانت كلام المصنف رحمه الله في قوله ولا يتبعون بشيء إشارة إلى المؤسق لأدل والمدفر وكذلك الحر المسلم الذي ينزع ممن أسلم عليهم مجانا هؤلاء إذا عاوض الحربي عليهم دنال فلا يتبعون بشيء من ذلك المال يعني لا ينبغي أن نغرمهم شيء شيئا من هذا المال هنا قول المصنف ولا خيار للوارث أن سيد المدبر إذا مات وعليه دين يستغرق المدبر أو يستغرق بعضهم فإنه يرق في مقابل هذا الدين للمستعمل وكذا إن لم يدرك سيده غيره عتق ثلثه فقط ويرق الباقي المستأمن. ولا خيار لورث في السيد في نائز رق منهما بين إسلامه المستأمن وما بين أخذه ولسا قيمته له بعد ذلك نتكلم عن أحكام الغنيمة الغنيمة معلوم أن الجهاد ضد الكفار ينجم عنه أموال هذه الأموال بعض العلماء يقسموها إلى ثلاثة أقشاب غنيمة وفيء ومال مختص لآخذها الغنيمة في اللغة هي ما يناله الرجل او الجماعة بسعي قال الشاعر وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالهياب وهي في الشرع ما اخذت بقتال او كانت بحيث يقاتل عليها او كما عبرت بعض ما ناله المسلمون من عدوهم بالسعي وايجاز الحيب والركب. يعني لا بد ان تكون مأخوذة بسعي يعني القتال ولذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عليه يقول اعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى واعلم أنما غننتم من شيء كلمة غنينت جملة غننتم من شيء المقصود بها مال الكفار إذا ظهر بهم المسلمون على وجه الغلبة والقهر وورد ذكر الغنينة في قول الله تعالى في سورة الأمسان واعلم أنما غننتم من شيء فأن لله يخمشه وللرسول وللقربة واليتامى والنساتين ومن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدس وأكل الغنائن حلال في شريعة الإسلام بنص قول الله تعالى فقلوا منا غنمتم حلالا طيبة واتقوا الله إن الله رسول رحيم وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال وغطيت خمسا لم يرطهن أحد من قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة لذا إذن الغنائم أو إحلال الغنائم من خصائص هذه الأمة الإسلامية هذا بالنسبة للغنين بالنسبة للمال المختص بآخره هو ما أخذ من النار الحربي ما أخذ من النار الحربي غير المؤمن دون علمه أو قرها دون صلح ولا قتال مسلم ولا قصبه بخروجه إليه مطلقا على رأي أو بزيادة من أحرار الذكور البالغين على رأي آخر وهذا التعريف للأمام ابن عرفه وهو آل في كتاب في كتاب شرف حدود ابن عرفة وشرح بالنسبة للفيء نأخذ من ساء يسيء إذا رجع والفيء هو المال الذي يأخذ من القفار منا سوى الغنيمة والمختص بأخذه وعرفه بعض العلماء لأنه من جل عنه أهله قبل فعود الفيش أو أي مال دخل للمسلمين من غير حرب ولا إيجاب والفيء أعم من أن يكون في المعارك سيكمل مثلا خراج الأراضي وجزية الجنازم وخمس الغنائم. وورد في سورة الحشر ذكر الفيء في قول الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللقرب واليتامى والنفاكين وبن السليل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ولذلك المصنف رحمة الله تعالى عليه لم يتعرض المصنف لهذه التعريفات التي ذكرناها ذكر الطلاب وإنما بدأ المصنف رحمه الله في الكلام عن تقسيم الغنيمة إذا كانت من الأراضي أو كانت من غير الأراضي فقال رحمة الله تعالى عليه ووقفت الأرض كمصر والشام والعراق وخمس غيرها إن أوجف عليه فهراجها والخمس والجزية لآله عليه الصلاة والسلام ثم للمصالح وبدأ لمن المال ونقل للأحوج الأكثر بالنسبة للتصرف في الغنية قلنا إن الغنية إما أن تكون أراضي أو غير أراضي. الكلام هنا عن التصرف في الغنية التي هي من الأراضي. نحن نعلم أن الأراضي التي فتحها المسلمون في عصور الفتوحات الإسلامية الأولى بعض هذه البلاد أو بعض هذه الأراضي فتحت عنوة يعني فتحت بالغلبة والقهر والقوة، وذلك مثل بلاد الشام ومصر وبلاد العراق، وبعض هذه الأراضي. فتحت صلحا يعني صالحا أهلها المسلمين أو استقسم أهلها بسهولة للمسلمين بدون القتال الأراضي التي فتحت عنها قالوا أن أرض هذه الزلات تصير وقفا للمسلمين بمجرد الاستيلاء عليها ولا يحتاج هذا إلى حكم على المعتمد في النذهب ولا تقسم تلك الأراضي بين أفرار الجيش هي غنيمة نعم ولكن لا تقسم على أفراد الجيش الذين حضروا هذه المعاج بشرط أن تكون هذه الأراضي عامة ويوجد من المسلمين من يسكنها ويؤدي خرادها سواء كان هؤلاء المسلمون هم الفاتحون أو غيرهم من أهل أو أصحاب هذه البلاد أو هذه الأرض هذا صنيع من هذا صنيع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في أرض العراق وأرض الشام وأرض النصف فلما فتحت بلاد الشام وأراد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنير المؤمنين عمر أن يقسم هذه البلاد على الفاتحين رفض رضوان الله تعالى عليه وأرحى عليه سيدنا بلال في هذا الأمر كثيرا حتى إن سيدنا عمر قال اللهم اكفني بلالا ولو بلاد واحتج سيدنا عمر بقول الله تعالى ما أشاء الله وعلى رسوله من أهل القرى احتج بهذه الآية وراءها من الآيات وقال أي هذه الآية أواء أن هذه الآية تستوعي جميع المسلمين تستوعي جميع المسلمين حتى الراعي في العدم ولذلك امتنع وبالرغم من الإنحاح الذي وقع من سيدنا بلال إلا أن سيدنا عمر أصر على منطفه ووافق عليه جمهور الصحابة ومر عليه العمل في عهد أنير المؤمنين رسنان بن عسان وفي عهد أمير المؤمنين علي إذن أبي طالب كرم الله وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما غنم أراضي كثيرة لن ينقل عنه أنه قسم أرضا بين الجيش إلا خير فقط وهذا إجماع من السلف معروف لكن ما عدا الأرض من المال والخيل والأسلحة ونحو ذلك يقسم على من يقسم على خمسة أقسام أو خمسة أخبار الخمس الأول لله تعالى ولرسوله كما جاء في الآية الكريمة لله وللرسول فأن لله يقوم سهو للرسول وللقربة واليتامة والنساكين إلى آخر الآية والأربعة الأخناس الأخرى تقسم بين المجهل ولكن بشرط أن يكون المال قد حصل المسلمون عليه بالإيجاز بالخيل وركة يعني بقتال ولنقر تبي عند تفسير هذه الآية أقوال عديدة في صفة التقسيم تقسيم الغنائم وتقسيم الخمس. هنا طائفة من الأموال توضع ترصيد في بيت نان المسلمين يكون الاجتهاد فيها إلى من؟ إلى إنان المسلمين أو حاكم المسلمين يتصرف فيها بالتصرف الشرعي فيستخدمها سيدنا القناعة الوزسور ومعرف الأرض وتزويج العزاز من الشباب ونحو ذلك مراعيا البتء في ذلك بآل النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الاستحباث واثرس الباقي لمصالح المسلمين التي تعود عليهم بنفع عام أو خاص هذه الأصناف المصنف ذكر منها ثلاثة ذكر منها خراج أرض العنوى وذكر منها الخمس، وذكر منها الزيجزة ولكن هناك مكاسب أو مصالح أخرى أموال أخرى تضاف إلى هذه الأموال حتى وصلت إلى حوالي ثمانية أشياء نذكرها إجمالاً على نحو التالي: خراج الأرض المفتوحة عنوة لو أقر بعيدين المسلمين أو بأيدي أهلها العمر على نحو متقدم. بعد ذلك الخمس الذي لله ولرسوله. بعد ذلك السيف وتقدم لنا تعريفه. بعد ذلك الزجية الزجية العناوية والصلحية يعني الزجية التي فرضت على الأرض التي فتحت عنوة أو فتحت صلحاً. بعد ذلك عشور آن الزمة بعد ذلك المال الذي جهل مالكه بعد ذلك المال الذي لوارث له كذلك خراج أرض الصلح كل هذه الأموال هي الأرصرة التي توضع في ذيك مال المسلمين يتصرف فيها الإمام بالوجه الشرعي الذي يراه في مصالح المسلمين ويراعى في ذلك البتء بالأهمل ثم ما يليه في الأهمل بالنسبة لمسألة قسمة الشيء عند قسمة الإنام للشيء وما يشبهه من الأمور يراعي عند استواء الحاجات البدء بمن البدء أصحاب البلدة التي جُبِّي فيها المر حتى يستغنوا عنها سنة ثم بعد ذلك ننقل الزيادة إلى بلاد غيرهم غيرهن أو نقِّفها لما قد يصيب المسلمين من نوائب وحاجات إن لم تستوي الحاجات بأنولد فقراء خارج بلدة الجريان أكثر استحقاقا من أهل البلد الذي جُبِي فيه المال في هذه الحالة ننقل الأكثر للغير لغير ونعطي الأقل لمن فقراء البلد. بعد ذلك نتكلم عن النفل والسلب. النفل والسلب أشياء معروفة في الكتاب والنفل يطلقوا بسكون الفاء النفل وبفتح الفاء النفل. والمراد به كما قال ابن عرفه ما يعطيه الإمام من خمس الغنيمة مستحقها لمصلحة فيه. ما يعطيه الإمام من خمس الغنيمة مستحقها لمصلحة به أو توضيح التعريف يعني هو زيادة سهم أو هرة لمن ليس من أهل السهل يفعله الإمام بطريقة اجتهاد لحارس أو لطليعة أو لنحو ذلك والمصلحة هنا نردها إلى تقديره الإمام فقد تكون المصلحة مثلا في أن هذا الشخص الذي يستحق نفلا أو نفلا شديد القوة والبطش أو الشديد الشريعة على مشكله فيأخذ أو يكون الإمام قد رأى ضعصا أو تباطؤا عن القتال من بعض أفراد الجيش أو من الجيش كله في أن يرغب. فيرغبهم في ذلك فيرغبهم في الشريعة والبطش فيأخذ زيادة فإذا لم نسألها مرتبطة للمصلحة ولذلك لو كل الجيش على حد سواء في القوة والبرش يجوز الإعطاء ويجوز الترك النفس الأصل فيه قول الله تعالى يسألون تعالي الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وإن كنتم مؤمنين وفي كلام طيب للعلماء في سبب نزول هذه الآية ويروى عن أبي أمانة الباهلي أنه قال سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا معشر أصحاب بدر نزلت فينا اختلفنا في النفل أو في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذواء يقول على السواء فكان ذلك فقوى الله وطاعة رسوله وصلاح ذات البيت وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيدنا من القمس فعصابني شارف والشارف المسن الكبير هذا بالنسبة للنفل أو النفل النسبة للسلب هو كل ثوب على المرء الميت في كل ثوب عليه وفرته الذي هو عليه أو كان يمسكه لوجه قتال عليه لا ما تجنبه أو كان منفلتا, منفلتا عليه الضمير في عليه هنا يعود على من؟ يعود على المشرك الذي قتل في المعركة وليس على المسلم والسلب ورد فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل المغيعة للقتابة لمن قتل رجلا من المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من قتل قتيلا له عليه رينا فله سلبه والمشهور في هذا الحديث من قتل قتيلا فله سلبه أو قعدة مشهورة استنبطة من هذا الحديث من قتل قتيلا فله سلبه مسألة السلب الإمام هو الذي ينادي بها في المعركة ينادي بنفسه أو يأمر شخصا أن ينادي أو يأمر شخصا أن ينادي بذلك على المجاهدين، لكن لا ينبغي أن ينادي قبل قضاء القتال، لأن هذا يؤدي إلى إبطال النية ويفسدها. بعض الناس قد يدفعهم حب العنيمة أو حب التملق أو حب نزعة ما على المشرك من سلاح أو نحو ذلك إلى أن يرقي نفسه في المعارك لأجل هذا الغرض الدنيوي، سيصير العمل حينئذ. ضاع ويصير القتال هنا لأجل غنيمة لا لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل. لكن بعد القدرة على العدو يجوز ذلك بلا إشكال إنما لو تسارع شخص أو تسارع الإنام ونادى بأن من قتل قتيلا فلو سربه قبل انقضاء الكتاب فيمضى الأمر على هذا ووجه الامضاء الإنضاء يعني علة الامضاء أن هذا حكم بما اقتلك فيه فلا ينقذ هذا الحكم حين أذن أو لا يبطل إلا إذا أطلع الإمام قبل النعمة يعني لو إن الإمام مثلا قال من قتل قتيلا من سلب شخصا قبل النعمة فهو باطل فينبى في كلامه أو يؤخذ كلامه لكن لو لم يقل وحصل تسارى من بعض الناس فلا يبطل حينئذ. تكلم تكالب المصنف هنا عن أسألة النفل والسلب بقوله ونفصل منه السلب لمصطحة ولم يجز إن لم ينقض القتال من قتل قتلا فله السلب يعني ولم يجز أن يقال إن من قد القتال لم يجز أن يقال من قتل قتلا فله السلب ونضى إن لم يضطله قبل المغنم وللمسلم فقط سلب اعتيد لا ثوار وصليب وعين وداذبة وإن لم يسمع أو تعددا إن لم يقل قتيلا وإلا فالأول ولم يكن لك مرأة إن لم تقاتل كالإنام إن لم يقل منكم أو يقص نفسه وله البغلة إن قال على بغل لا إن كانت بيد غلام تقدم لنا الكلام عن نفس وتقدم لنا تعريف السلب ومتى ينادى به من له حقية سلب الكافر الذي قتل في المعاركة بالطبع القاتل نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حتى لكن هذا في حق المسلم أي القاتل إذا كان القاتل مسلماً، فالمسلم إذا قتل كافراً في المعركة يسلبه الأشياء المعتادة لا الأشياء غير المعتادة. يسلبه الفرس الذي يركبه، يسلبه الفرس الذي يمسك بيده بالقتال، يسلبه السيف، يسلبه الرمح، يسلبه الجر، يسلبه كل أدوات القتال. لكن لا ينزع عنه ثيابه ويبجع ورفعه وهذا قول المصنف وقال المسلم سقط سلبون اركيدا المصنف لما قيد المسألة بالمسلم أخرجت لنا أمرين أخرجت لنا أن الزني الذي يقاتل مع الجيش المسلم ليس له شرط إذا قتل قتيل لكن لو قام رسالة قتيل وأجازه الإمام فلا بأس بذلك ويمضى حكم الإمام حينئذ ولا يتعقب المسلم أيضا تفيد لنا أنه يشترى فيه الذكورية فالمرأة لو قتلت شخصا من المشركين فليس لها أن تسلقه إلا لو حكم لها الإمام به يعني قتلت وسلبت وحكم لها الإمام بذلك فيمضى حكم الإمام حينئذ ولا ينقض هذا الشب كذلك المفهوم الكلام هنا وإنما يذكره مصنف أن السلف هنا مختص بالكافر وليس بالمسلم يعني لو قتل لو لو أن مسلماً لو أن مسلماً قتل مسلماً حاضراً في المعركة كما قد يحب عليه لو أن يكتب معي إنما هو يكتب من يكتب الكافر فقط وقلنا إن صن ذكر الأشياء التي يكتبها المسلم هي الأشياء المعتادة. وذكر هنا بعض الأمثلة مما ليس من حق أن يكتبوا إياه فلا يكتبوا السوار ولا الصليب ولا العين ولا الصدر. ولا يرتب الدابة التي لا يركبها كما لو كان الكافر مثلا يركب دابة يقاتل عليها ومعه دابة يتخيثها للزينة فيسلب الدابة التي يقاتل عليها الكافر ولا يسلب الدابة الاخرى التي للزينة ولماذا ليس من حقي ان يسلب الكافر هذه الاشياء قالوا لان هذه الاشياء في النهايه ستدخل فين ستدخل اين سيدخلوا بالغنيمه بعد ذلك في الغنيمه وذكرنا فيما نظر أن الإمام ينادي على الجيش بمسألة السلب يعني الإمام يأمر منادي ينادي بذلك فنظراً لابتساع الجيش قد يسمع بعض أفرار الجيش هذا النداء وقد لا يسمع البعض الآخر فالمصنف رحمة الله تعالى لن يبارغ على ذلك بأنهم يستحقون السلب حتى ولو لم يسمع بعضهم النداء بسبب كونه بعيداً عن النداء مثلاً أو بسبب كافرة الجيش العبرة هنا لسماع البعض لا لسماع الكل عرضها أثناء نطلاط معظم أن قدية السلب معلومة في الشريعة الإسلامية بنص الحديث المتقدم يعني إن لم ينادي جنال الإمام فهي معلومة على الشريط التضمن أن بعد الفرار من القتال من قتل قتل قتل فلا ولكن هو مسألة فيها اتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال ذلك بعد القضاء الأمري واكتساء أو مراعاه لما كان الإمام أو الحاكم أو قائد الجيش بين المسلمين أنه ينبغي عليه أن ينادي ويسمع نزائه أو يسمع البعض نزائه ويقوم بالسلب مسألة تعدد السلب بتعدد القتلى مسألة هامة يعني الإنسان قد يبلي في القتال بداء حسنا في أكثر سبعة أو عشرة أو أكثر من المشركين حسب ما أثبت الله سبحانه وتعالى من قوة ومن بصر في هذه الحالة إذا قتل أكثر من شخص هل يسلبهم جميعا يعني يسلب الكمية اللي قتلها بالغا لا حتى لو أن شخص مثلا قتل ربع الجيش بأكمله بنفسه هل يسلبهم هنا قال الأصل فيها أن يسلب كل من قتله إلا لو أن الإمام قيد لو الإمام قيد شخص قاتل أو شخص مقتول أو قيد عدد من القتلى في هذه الحالة يؤمن تقييد الإمام نأخذ أمثلة نقول مثلا لو أن الإمام نازع يا فلان يا زيد إن قتلت قتيلا فلك ثلبه يا زيد إن قتلت قتيلا فلك سلب فقام زيد بقتل ثلله فله سلب قتيل واحد اللي هو الأول فقط أو لو قال مثلا يا فلان إن قتلت فلانا إن قتل أو القتلة فلان فلانا إن قتل زيد مثلا هذا جهنم له ثلبه فجاء شخص آخر وقتل أبا هذا في هذه الحالة لا يسلبه لأن الإمام قيل القاتل وقيل المقتول فهنا وقع شرط يقع الشرط الآخر هنا مسألة أخرى وهي مسألة الإمام هل الإمام يجري عليه ما يجل على بقية الجيش في مسألة الثالث هذه يعني الإمام من حقه أن يسلب كما يسلب بقية أفراد الجيش؟ قال هو داخل في هذا العموم العموم هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلب لكن هناك حالتان لا يخكر الإمام أن يدخل فيهما في بقية أسراد الجيش حالة لو الإمام أخذ نفسه أو حالة لو الإمام قصف نفسه لو لو الإمام مثلا قال من قتل منكم قتيلا فله سلب هنا ينصر الكلام إلى بقية أسراد الجيش ويستثنى الإمام لأن الإمام هنا أخرج نفسه من هذا الشر حالة أخرى لو أن الإمام قال إن أنا إن أنا قتلت قتيلا فلي سلبه ثم قام بعد ذلك بقتل قتيل فلا سلب له لأنه حين أزم قد حابى نفسه لكن إن لم يقل هذه ولا تلك فهو شأنه كشأن بقية أفراد الجيش إخوانا الطلاب، سبق لنا الكلام في أحد الدروس في بيديو الزهاد عن أصناف معينة أو فئات معينة من الناس لا يجوز أن يقتلوا في المعركة ذكرنا الصبي، وذكرنا الشيخ الثاني وذكرنا المرأة وذكرنا الراهب المنعزل في بيري أو في صوماته هؤلاء بناء على القول بعدم قتلهم أيضا لا ينبغي أن يسلبوا في المعركة لو قتلوا إلا إذا اشتركوا في القتال شألاً تشتركوا في القتال فعلا فقتلوا فيسلبوا إذن محل جواز سلبهم هو حيث أجيز قتلهم فإن لم يجز قتلهم يجز قتلهم فهي هذه الحالة لا يسلبوا والمصنف ذكر المرأة كنساء لكن يلحق بها بقية الأفراد الأقاريب كالراري والشيخ الفاني وسبق لنا الكلام عن مسألة سلب جابة يجوز للمسلم أن يسلب الدبه ممن من الكافر إذا كانت الدبه متخد للقتال لكن إذا كانت متخد للزينة فلا يجوز له أن يسلبها لأنها تتقصد الغاليمة ما الحكم إذن لو كانت الدبه بيد غلام المقتول يعني الدبه لم تكن مع الكافر ولكن كانت مع غلامه قالوا هنا يجوز للقاتل المسلم أن يسلب الدبه التي بيد الغلام هو غلام يقص المقتول وذلك لأن هذا الغلام في الدابة ليست كأير شيء له بالنسبة لمسألة التخصيص بمن قتل قتلا على فرس أو جمل أو بغل أو أن لمن خاصة بالفرس أو الجمل أو الزقص هذا التخصيص قد يفهم منه الذكورية لا لا يفهم منه الذكورية بل يدخل فيه الفرس والفرسة والبغل, والبغل والبغلة والجمل والناقة يعني إذا قال الإيمان من قتل قتيلا على فارس فله سلب فهنا لو قتل قتيلا على فارس أنسة أو مهرة ذكر فهي دين حالة يشبه لأن الأنسة تدقل في الذكر من ذات العرس القديم الذي جرى بذلك ولا عبرة بالعرس الطارئ الذي يخصص الجمل مثلا بالذكر أو يخصص الفارس بالذكر يعني يطلق على الجمل الذكر جمث وعلى الناقة ناقة ويطلق على الأنسة مهرة أو فرسه ويطلق على الذكر فرس لكن هو كلمة فرس كلمة جمث وكلمة, وكلمة دس يدخل فيها الذكر والأنثى. بذلك أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من هذا الدرس الخامس من دروس الجهاد وبقي لنا إن شاء الله تعالى الدرس السادس والأخير والذي نتكلم فيه عن مصارف بقية. الأربعة أخمس، وضعت الأحكام الأخرى المتعلقة بالجهات، وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.